الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا تاخذكم به ما رفته في دين الله انكم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابه ما من المؤمنين يَشْهَدُ رَبُّهُ مَا من وَآتَتْهُمْ